تعالوا انظر في محبك ومغليك لا لا تغلى العنب وحيبن جاك تعالوا لا لا تغلى العنب وحيبن جاك الشوق يذبح والمشاعر تغني على نحون الشوق والشوق غناك أما تجي والقلب حبك ويغليك ولا تروح ولا كم تراسك لاني اعطيتك والله ما خليك وانت ظمرك بدم لو Ma tõmminit namaak Mereel beladahat mõhbik või kusereik Nõõõnud nõõõb, kipaak ühe kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, يا ليل يا ريج يرحم قلب قدر الشوق اللي جاك ماني منك والمشاعر تناديك ارفق بحال الليل يا جيت لباك قلب في عروقه مخبيك انا وقلبي واللي عليه انا و